İzlediğiniz A. <تصفيق> ليشهدوا منا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ الْيَقْرِ فَبِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ Bir <gülüyor> كن فيها <تصفيق> منافع إلى أجل مسمى ثم محلها